إِذَمَّ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ أَن تَخْشَوَ لَوْلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِنَّ تَصْدُرُ وَتَسْتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوَرٍ مَاذَا يُنْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقم إن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا قَائِدِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَيْسَ نَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ عَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ